لأن الداعي يريد حصول شيء وحصول الأشياء من باب التقدير والتقدير ألسق بالهروبية منه في الألوهية. أفهمك الكلام؟ نعم. ربنا. أنت لقى صربي أعطيني العطاء من يتعلق بالهروبية ولا بالألوهية؟ بالربوبية لأنه فعل وكل ما يتعلق بها فعلفه من الربوبية فإذا كان فعلا فإنه يناسب أن ينادى الله تعالى بالوصف الذي يكون هذا الفعل وألصق به من الوصف الآخر ربنا لأن الربوبية هي التي بها الفعل يفعل بها الله تبارك وتعالى ما يشاء وقوله ربا وتلمننا هل هما يقول عن ذلك بألسنفهما يعني كل واحد يقول ربنا تقبل منا أو أن أحدهما يقول والثاني يؤمن يقول. يحتمل معناه إذا كان ظاهر الله أنهما كلهما يقول فإما أن يكون إبراهيم يقول ربنا تقبل منا ويدفعه إسماعيل وإما أن هذا يقول مرة وهذا يقول مرة ولا يقال إن أحدهما يقول والثاني يؤمن مثل قصة موسى وهارون ما نقول هكذا لأن موسى وهارون ذكر الله أن نلقائل موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت في العون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا طمس على أمورهم، واشتد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أتيت الدعوتكما، هل هارون كان داعياً؟ ها؟ لا، ولكن قال عن علم أنه كان يؤمن، وموسى يدعو، وموسى هو الذي يدعو صريح لا يخ، أما هذه فظاهرة الآية أن كل منهما. يقول ربنا تقبل منه وقوله تقبل من ما مع القبول القبول أخذ الشيء ورضاه به أخذ الشيء ورضاه به ومنهما يذكره الفقهاء في قولهم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول بالإيجاب والقبول تقبل الله تعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا فيرضى أن فاعله وإذا رضي الله تعالى أن فلا بد أن يثيبه فلا بد أن يثيبه والتواب الذي وعده إياه وقال ربنا تقبل منا هذا هو المدار في الحقيقة المدار على القبول وليس على العمل وكم من إنسان عامل أعمالا كثيرة ولم تقبل منه فلم تنفع، وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة قبلت منه فنفاه الله بها فالمدار على القبول وقول تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذه جملة تعليم الشوء تعليم له لطلب القبول ليس لطلب القبول لطلب القبول يعني نسألك أن تقبل وأنت يا ربنا سميع عليم وقوله إنك أنت السميع العليم هذه في هذه الجملة قلت لكم إنها تعليم لما سبق وهي مؤكدة بمؤكدين أحد ما يحجاج الجملة مؤكدة بمؤكدين أحدهما إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم هل هالجملة دي فقط مؤكدة بمؤكدين فما هما مؤكدين مؤكدين مؤكدين مؤكدين ومؤكدين الأول إنك النوب إن, إن. إن. والثاني أنت أنت لأن أنت ضمير فصل وقد سبق لنا في باب ال... في البلاغة وفي كلامنا دائما نقول نضمير الفصل يفيد التوكيد إنك أنت على هذا نقول أنت ضمير فصل لا محل له من الأعراف والسميع خبر إن سميع خبر إن والسميع من أصناف الله عز وجل وله معنيان أحدهما بمعنى المستجيب والثاني بمعنى السامع للأصوات فهو بمعنى إدراك المسموع وإجابة الدعاء أما الأول الذي هو إدراك المسموع فأمثلته كثيرة مثل قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ومثل قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك بزوجها ومثل قوله تعالى لقد سمع, سمع الله قولا الذين قالوا إن الله تقير ونحن أرئا وأما الثاني الذي هو بمعنى الاستجابة فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء معنى سميع أي نستجيب وكذلك مثله قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده هنا نسأل هل السمع بمعنى من صفات الله الذاتية أو من صفاته البعالية تلا الشمسان صفات الذاتية أو البعالية كيه كلهن من الذاتية والفعالية السمع هو سمع نعم نعم من السمع الصمام من الذاتي والاستجاب من الفرية ما تقوله صحيح لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته إن شاء استجاب وإن شاء لم نستجاب وأما إدراك المسموعات فإنه ملازم الاستجابة لم يزل ولا يزال سميعا إذ أن خلاف السمع الصمم والله بصمم عيب والله تعالى منزه عن كل عيب طي ما الذي يناسب الدعاء عندما تقول ربي اجب دعائي انك انت اسمه على عيب ايه المعنى يعين استجاب كلها لانه اذا لم يسمع مثلا لو قلت انه ما يسمع صوتك بالدعاء ما استجاب ولو سمع الصوت ولكن أخر الإجابة ما ما حصل مطلوبه فهو يتضمن ففهو يشمل الأمرين فأنت إذا قلت إنك أنت السميع يعني يا ربي إنك تسمعني وتجيبني تسمعني وتجيبني وقوله العليم ما هو ما هو العليم العليم معناه ذو العلم وإن الله تبارك وتعالى شامل لكل موجود ولكل معدوم ولكل ممكن ولكل مستحيل ولكل واجب يعني يتعلق بكل شيء علم الله يتعلق بكل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى الدليل على تعلقه بالمستحيلات اسمعي حول تعالى م. انه على كل شيء لا تعلق علمه في ذلك المستحيلات نعم انه بكل شيء يعلم لا هذا العموم هنا ثاني صريح نص في بمر المستحيلات إن الله حافظ كل شيء عنك. سلام. أنا هل الجمل؟ الله الله أن يستقذ ما نعم. وهذا. لو كان فيه ما عليها عند الله دفسدته. فهو يعلم أن السماوات والأرض تفسد لو كان فيه مالك الله وهذا شيء مستحيل. طيب تعلقه بالواجب؟ مثال؟ قول الله يعني لا هو هو دواجب؟ قص وجود الأرض من الأمور الجائزة لو شاء الله ما وجد الأرض ومعيني ومعيني. مم. مم. مم. مم. مم. ما نبي العمري نبي شيء خاص ترى <تصفيق> مرت علينا هذه قلبه التوحيدي سلام ترويش تعلم السر لا الله عنده مثل على أنها... الساعة واجب تكون أيها. ايه اذا وجوبها عقلي ولا ولا يمكن نقول هكذا طيب شهد الله انه لا اله الا, إلا هو والملائكة تفرده بالالوهيه امرهم واجب وقد شهد به شهد به لنفسه والشهادة تتضمن العلم بلا بلا ريح تبين الآن أن العلم أم مع التهلق بالممكنات فهو كثير كل ما تحدث الله أنه يعلم من, من أمور الخلق فهو مما يتعلق بالأمور الممكنات واعلم أنه من أنكر علم الله فهو كافر كل من أنكر علم الله فإنه كافر سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما يتعلق بخلقه فلو قال إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر كما لو قال إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه ولهذا كفر أهل السنة والجماعة كفروا غلاف القدرية الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد وقد سبع قالنا ذلك أيضا في التوحيد وقلنا إن غلاف القدرية ينكرون علم الله بأفعال العباد ويقولون ما يعلم شبيه للإنسان فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك أنه كاف لأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُمْ أو نفسهم نفسهم ونحن أقربين من أحب الوريد ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم الذي يقول أن الله ما يعلم فهل عبد يكون مؤمنا بهذه الآيات أقول كافر كافر يكون كافرا بها ولهذا قال العلماء قال الشافعي وغيره القدرية مهما هم الذين ينكرون العلم القدرية الذين ينكرون أن الله خلق أفع عباد وقدره قال ناظروهم بالعلم ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن انكروه كفروا إن انكروه كفروا فتبين الآن أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في الواجبات مش بعد والمستحيلات والممكنات فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد إيمانك بهذا يا جماعة إيمانك بهذا يوجب لك مراقبته والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهلك لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشى تستحي منه عند المخالفة وترغب فيما عنده عند الموافقة ثم قال سبحانه وتعالى حاكم ما قاله إدراهيم وإسناعيم ربنا وجعلنا مسلمين لك مسلمين كيف قال مسلمين لأنهم واثنين ربنا واجعلنا مسلمين لك قوله واجعلنا اتى بالوال لانه عطف على قوله ربنا تقبل منا يعني ربنا واجعلنا مع قبولك اجعلنا مسلمين لك وقوله اجعلنا مسلمين لك اي صيرنا مسلمين وفي هذا الإشكال، وهو أن إبراهيم وإسماعيل لا شك أنهما كانا مسلمين، ومن إسلامهما رفع قواعد البيت، فكيف يسألان الله أن يجعلهما مسلمين، وهما قد أسلما؟ الجواب. المراد نعم الثبات أو تحقيق ذلك نعم لأن الإسلام فقط النظر عن إفراهيم وإسماعيل قد لا يتحقق الإسلام في, في, في, في نفسه لأن المسلم من أصدم قلبه لله هو اسلام إسلامه جوارح حي كل يقدر حتى المنافقين لكن الصعب هو إسلام القلب وقد أخسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلم أحد صلى كحين من كانت ما صليته تحين المسجد أنه لا يسلم أحد حتى يسلم قلبه نعم طيب إذن المراد بالإسلام هنا يادف فيه وانتبات عليه نعم مسلمين لك وعلم أن الإسلام بالمعنى الأخص لا يراد به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبالمعنى العام الأعم يشمل كل ما جاءت به الرسل كل ما جاءت به الرسل هو إسلام لكن بالمعنى الأخص الذي كان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فاكر كما رأيتم الآن إبراهيم وإسماعيل أخرجنا مستمين لك وكانت تقول ملك السبع وأسلمت ربني غفرت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال يعقوب لبني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تنوتن إلا وأنتم مسلمون وقال الحواريون واشهد بأن مسلمون إلى غير ذلك فالإسلام بالمعنى العام يشمل كل ما جاءت به الرسل ولهذا لو سألنا سائب هل اليهود والنصارى مسلمون في نعم نقول بالمعنى في العام فيه مسلمين نعم لكن بالمعنى الخاص هو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا ليس مسلمين ما داموا على اليهودية والنصانية فإذا عادوا فإذا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين هنا قالوا مسلمين هه لا لا, لا لا لا لا ما قال مسلمين مسلمين بالمعنى العام ما هم بذول الموجودين كل من كان بعد بعض الرسول فالمسلم من اتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك شفر احتراص يعني واجعل من ذريتنا يجعل منها ما قال واجعل ذريتنا أمة مسلمة قال ذريتنا أمة مسلمة لك نعم وقول ذريتنا المراد بهم من تفرعوا منهم الذرية الإنسان من تفرعوا منه، وقول أمة مسلمة لك من هذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ما يستق على أحد أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن نهود والنصارى مسلمون في حال قيام شرائعهم لكنهم من درية إبراهيم إبراهيم وإسماعيل من درية من؟ إبراهيم إسراهيم خط نعم أما إسماعيل فليس من درية فعلى هذا يكون مراد بالأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل ربنا اتقبل منا إنك أنت السميم العليم في السفادة من هذه الآية فضل عمارة الكعبة لأن الله تعالى أمار نبيه أن يذكر هذه الحال واذكر إذ يرفع ومنها فضل إبراهيم وإسماعيل حيث قام برفع هذه القواعد ومنها الإشارة منها لا تكلموا بارك الله فيكم تعالوا عندنا هنا ما مدد جيد ومنها أنه ينبغي للباني أن يقعد للبناء فيضع القواعد بقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد إذا بنى على غير القاعدة فإنه ينهار ومنها أن الأصل في هذا البناء إبراهيم لأن ذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم عطف بقوله وإسماعيه فدل هذا على أن الأصل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومنها أهمية القبول وأن المعول عليه ليس على العمل فكم من عامل ليس له من عمله إلا التعب يأخذ من قوله بعد عمله هذا قال ربنا تقبل منه ومنها إثبات السنين من أسماء الله وهما السميع والعليم وقد ذكرنا أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته بل على صفتين أحيان أو أكثر حسب اللزوم التلازم بين هذا المعنى وهذا المعنى وأن كل اسم من أسماء الله أيضا يدل على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا إذا كان ذلك المتعدي، ومنها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. من أين تأخذ إنك <تصفيق> <تصفيق> أنت السميع العليم فإن هذا تعليل لقوله قبل منه يعني لأنك سميع عليم نسألك أن تتقبل منه ثم قال تعالى رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ مناسكنا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتُ وَرَّحِمُ يستفاد من هذا شدة اكتقار الإنسان إلى ربه حيث كرر كلمة ربنا وأنه بحاجة إلى ربوغية الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تقتضي عناية خاصة ومنها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله وإلا هلك لقوله واجعلنا مسلمين فإنهما مسلمان بلا شك هما نبيان لكن هل يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله لا قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ولولا ثبتناك، لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ذات الحياة وبات الممات ومنها أيضا أهمية الإخلاص لقوله مسلمين لك لك فإن هذا يدل على الإخلاص الإخلاص الإسلام لله عز وجل كما قال تعالى في آث أخرى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجه من دربه ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالح في قوله ومن ذريتنا أمّة مُسْلِمةٌ لا، وقال إبراهيم في آية أخرى وجنوني وبنية أن نعبد الأصنام، فالذريّة صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان، ومنها أن الأصل في الإنسان الجهل في قوله. وأرنا مناسكا نعم يعني ع علمنا بها ومنها أن الأصل في العبادة أن العبادة توقفية يعني الإنسان ما تعبت حسب نزاجه بل حتى يره الله العبادة تؤخذ وآلنا مناسكا نعم فالعبادة إذن توقيفية ومنها تحريم التعبد لله بما لم يشغعه تحريم التعبد لله بما لم يشرع لأنه ما الله أن يريهم مناسكهم فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال ومنها افتقار كل إنسان إلى توبة الله بقوله وتوب علي إذ لا يخل الإنسان من تقصير لا يخذ من تقصير ومنها إثبات التواب والرحيم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وقد تقدم تفسيرهما ومنها مشروعية التوصل إلى الله بأسمائه وصفاته لأن طوله إنك أنت التواب الرحيم تعليم للطلب السابق فهو وسيلة يتوسل بها الداعي إلى حصول مطلوبه ومنها أنه ينبغي أن يكون التوصل باسم موافق للمسؤول أو للحاجة يكون تواصل باسم موافق للحاجة ونين ناعدة؟ ها؟ إنك أنت التواب الرحيم لا شان السؤال أن يسأل الآن أن الله من قريب ولكن يعني أرفقه باسم الأسماء الله لا يرزب لح فهم الآن؟ أنه ينبغي أن يكون توصل باسم موافق للحاجة لقوله تعالى والله العسما والحسنى فادعوه بها فادعوه بها طيب إذن منها أنه لا ينبغي أن يختم الدعاء باسم غير مناسب لو قال اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب مناسب ما يناسب هذا ليه مناسب فس المعرض وتوصل شدة عقابه، نعم. ولهذا يقال إن إعرابيا سمع قارئا يقر والسارق والسارقة فقط وايدية جزاء بما كسبا نكلا من الله والله غفور رحيم. كوالله غفور رحيم. لا هذا الكلام يقطع ويعترف. لا يمكن. فقال له أعد الآية. أعاد الآية على هذا الوجه فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله ها؟ والله غفور رحيم نكال نهزا هاي فأعاد الثالثة على الوجه الصواب. فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم فقال الآن فإن الله تعالى عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم لا قفر هنا. ولهذا قال الله تعالى في الذين يحارمون الله ورسوله إنما جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورحموا من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزن في الدنيا ولهم في الآخرة على المعظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ماذا معنى هذا؟ ما معنى ان ختم في أن الله غفور رحيم فعلمونا غفور رحيم ما معنى ختم يا أخوان معناه نعم يرفع عنهم العقوبة معناه أن ترفع عنهم العقوبة إلا الذي نتعلم من قبل أن تخفروا عليهم ما قال تتركوهم قال فعلموا أن الله غفور رحيم أي رفع العقوبة عنهم مخفور طيب No. بين no. طبع. لا. تصرف ما ينفع إذا دعيت أن يكون بس يوافق الحاج. نعم. وصوت لا ينبغي أن يبت من بما لا يوافق الحاج. إيه. لا هذا ينبعي هذا مطلوب هذا يعني هذا غير مسموح. لا كلها لا ينبغي يعني هذه. واحد ينبعي لا وحدة ينبعي. الذي ينبغي أن يكون باسم الموافق الحاجة والذي لا ينبغي بسم الله يوفق يعني معناها وقال قائل هل إذا ختمته بسم الله وفق الحاجة له يعني فيه دم منين نفهم من فيه دم إلا من الفائدة الثانية عشر قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسول منهم هذه الآية هل ما فهمناها ربنا وابعث فيهم رسول منهم يطلعون من آياته آياتك ويعلمهم الكتاب والفكمة ويزكيهم ينمي أخلاقهم والتزكية التنمية والتطهير ينمي أخلاقهم ويطهرها من كل غذيلة وهكذا كانت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنميه الأخلاق الفاضلة وتطهير من كل غذيلة فهو يأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بالإحسان ويأمر بالصدى ويأمر بالصدق، ويأمر بكل خير كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به وهذه تسكية وينهى عن ضد ذلك ينهى عن الإثم وعن القضية وعن العدوان وعن العقوق وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك من مساوي الأخرى هذه تزكية تدرون الناس قبل الإسلام كيف حالهم نعم حالهم بالنسبة للعبادة لا تسأل شرك كفر بالنسبة للحوال الاجتماعية لا تسأل أيضا من حالهم القوي يأخذ الضعيف والغني يأكل الفقير يأكلون لبعضاتهم مضاعفة يغير بعضهم على بعض يتعيرون بالأنساب يدعون بدعوة جاهلية إله جاء الإسلام هدم كلها هدم كلها ومن تدبر التاريخ قبل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد قبل بعده وبعده عنم الفرق العظيم بين حال الناس في البعدة وحالهم بعدها وظهر على أمام قوله تعالى ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم نقول فيها هنا ما قلنا في إعراض إنك أنت التواب الرحيم ونجعل أنت ضمير فصل ومحله لا محل لا محل لا محل قمر وصل لا محل له من اعراب هو والكواب والعزيز خبر ان والحكيم خبر ثاني خبر ثاني نعم إنك. ان كان اسم ان وكان اسم ان والعزيز خبرها والحكيم خبر اخر وقد سبق العزيز العزيز معناه ذو العزة والعزة بمعنى القوة والغلبة القوة والغلبة قوست على ذو قوة وذو غلبة لا يغلبه شيء ولا يهزه شيء والحكيم تقدم أنها مشتقة من من الحكم والحكمة منهما جميعا من الحكم والحكمة وقلنا إن الحكم نوعان كوني وشعر وأن الحكمة أيضا نوعان حالية وغائية وإلا هذا راحنا عمس ما راح نقص؟ هذا الحكم عن شرعي وكوني. الثالث الشرعي. الشرعي. أمم. لا ما ذبح ما في حكم قضاء من يعرف صالح؟ لا بس نادت حكم نادت حكم أدل على الحكيم. الأحكام الشرعي نقول الواجب والمستحب والمن المفروض والمحرم الله تعالى في حياتنا المستحبات. نعم. جاء في سورة آل عمران. نعم. ذلك حكم الله يحكم بينكم الله وألوه حتى. وكذلك قوله أبا حكم الجاهلي فيقول ومن أحسن من الله الحكم لقومي وقيم طيب الحكم الكوني هذا الشرع اللي كتب الحكم الكوني مثاله لا هذا الأمر الكوني. نريد الحكم الكوني قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي او يحكم الله لي. حكمها لكوليا لأن الحكم السرع من الأرض أن يرجع فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي او يحكم الله لي طيب الفرق بين الحكم الكوني والشرعي الحكم الكوني لا بد من إيش؟ وفوره. من وقود والحكم الشرعي قد, قد ينفذ. ينفذ وقد لا ينفذ قد يمتذل المؤمن الإنسان ويقوم بالحكم وقد لا ينفذ أيضا الحكم الشرعي يكون اثبات من قبل الشرع يكون يفراره فيما يحبه الله والكون فيما يحبه وما لا يحبه طيب هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من طيب وباعتباره مشتقا من الحكمة قلنا أن الحكمة حالية هغائية الحالية وجود الشيء على صورته المعينة هذه حكمة كون الإنسان مرتدي القامة ورأسه على هذا الوضع على هذه الصفة ويداه وكذلك أجله وما فيه من خلق من خلق الله هذه حكمة حالية نعم وكون مثلا الصلاة في هذه الصفة قيام وركوع سجود ومسك وقعود والزكاة على هذا هذه المقادير وعلى هذه الأوقات هذا أيضا حكمة إيش حالية حالي. وكون هذه الأمور لغاية حميدة وجدت لغاية حميدة هذه حكمة حالي. غائية فإن الله تعالى ما أوجدت الأشياء كونا أو شرعا إلا لغاية حميدة نعم إنك أنت العزيز الحكيم طيب مناسبة العزة والحكمة هنا لباعة الرسول ظاهرة جدا لأن ما يجيبه الرسول كله حكمة وفيه العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نعم شف وللمؤمنين قل له وللعرب وللمؤمنات عربا كانوا أو عجما من كان مؤمنا بالله عز وجل قائما بعمل الله فإن له العزة ومن لم يكن كذلك فإن الله لم يكن له العزة زادة لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا يجب علينا أن نكون دائما هنا بيننا هي رابطة الإيمان فقط. رابط الإيمان فقط لأنه ما يمكن أن تكون هناك عزة واجتماع الخير إلا بهذه الرابطة وحدها ما؟ ما في حكم ذاته؟ إلا في حكم ذاته. في حكم ذاته ولكنها مترتبة الحكمة الغائبة. لأنه من أجل كذا شرع كذا أو وقع كذا. قال ومن يرغب عن في إبراهيم إلا من سفيها نفسه. من اسم السفاح؟ لا ما هوص؟ ومن يرغب؟ ما يرغب. يرغب من يرغب؟ من؟ عندنا من يرغب من اسم استفهام. ملي. لا ملي. اسم, <صفيق> اسم يراد به النفي. لقوله إلا من سفها نفسه. قوله إلا من سفها نفسه. فمن هنا اسم السفه وهو مبتدا وجملة يرغبون. خبره. خبره جملة يرغبون. إن في المضارع خبره. ولا نقول هنا من شرطية. نعم لو كانت لو كان الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سابع نفسه صارت شرطية لكن هذه أبلغ من يرغب يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم وقوله يرغب عن ملة يقال راغب في كذا ورغب عنه والفرق نعم نعم عدل عم راغب فيه طلبه. طلبه ورغب عم تركه واجتنابه ترك واجتنابه كون من يرغب عن ملة إبراهيم يعني يتركها ولا يطلبها يتركها وقوله ملة إبراهيم الملة بمعنى الدين أي دين إبراهيم ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه كان حنيفا مسلما لله ولمكم من المشركين نعم وإبراهيم هو الخليب عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء وأشرفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله الله إماما إن إبراهيم كان أمة قادتا وجعل ملته هي الملة الحنيفية القويمة إذا كان كذلك هل أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة نعم يرغب عنها من سفيها نفسه ولهذا قال إلا من سفيها نفسه إلا من سفيه سفيها نفسه قيل معناها جهل نفسه أي جهل ما يجب له وضيعها وقيل سافها أوقعها في السفه سفه نفسه أوقعها في السفه والسفه ضده الرشد ضده الرشد والأول المعنى الأول السفه ضده العلم، الدهل علم، ولنا أن نقول إن حكمة التعبير بما يحتم الوجهين فيها نكتة عظيمة وهي أن تكون سفها صالحة للأمرات جاهل وكذلك. سفيها أوقعها في السفة فهو بالحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة وسفيه ها؟ إن تعمد المخالفة فالإنسان يرعب عن بينات إبراهيم أوقع نفسه في السفة ولم يتصرف تصرفا رشيدا قد اصطفيناه في الدنيا لقد اصطفيناه الجمعة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي القسم المقدر واللام وقد. لأن اللام هنا موضع القسم والتقدير. والله لقد. والله لقد. واستفيناهم. افتعال من الصفوة يعني مشتقطة من هذه أصل المادة هذه من صفاء يصف فما نصفيناه أي اخترناه حتى كان صفوة من الخلق حتى كان صفوة من الخلق اصطفاه الله تعالى في الدنيا على كل الأنبياء ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم وقوله في الدنيا صفيناه في الدنيا اجعلناه صفيا من الخلق واتخذه الله تعالى خليلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إنه هذه إن وصن <تصفيق> وفي الآخرة لا <تصفيق> من الصالحين خبر لا في الآخرة في وضعنا صنع الحاد وإنه في حال قوله في الآخرة من الصالحين في الدنيا استفاد الله واختار في <تصفيق> الآخرة يكون من الصالحين. من الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقه وهذه الجملة مؤكدة في مؤكدين إن, <تصفيق> إن لا, لا إن, إن واللام فقط إن واللام وهنا ذكر الله تعالى الاصطفاء في الدنيا والصلاح في الآخر هل هناك نكتة لتغاير الحالين أو لا يبدو لي والله فألم أن هناك نكتة وهي هناك فيه نكتة لكن بس ما نعرف هل نعرفها أو لا ولا لا شك أن التعبيرين مختلفان. لكن لماذا نلتمس لأن الدنيا دار الشهوات وابتلاء فلا يصدر عن هذه الشهوات ولا على هذا الابتلاء إلا واحد دون الأخر وليس كذلك فإذا أخلص الإنسان ونرته لله صار صفة من عباد الله أليس كذلك <تصفيق> الآخرة ليست كذلك الآخرة حتى الكفار يؤمنون حتى الكفار يؤمنون نعم ولكن الفرق بين من يقوم من الصالح ومن غير الصالح يعني هم إذا إذا عرضوا على النار أليس هذا بالحق قالوا بسلام ربنا أولم تعفيكم رسلكم في البينات قالوا بلا قالوا يا ولنا من بعد مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المسلون نعم وهكذا تدل على أنهم يؤمنون لكنهم ليسوا من الصالحين ليسوا من الصالحين إذ قال له ربه أصهم هذه أيضا متعل... يعني تابعة للثناء على إبراهيم شوف لما عظم بيت الله كيف أن الله سبحانه وتعالى شكور من حليل أثنى عليه الثناء العظيم وجعله إماما وبينا استثاره في الدنيا وأنه في من الصالحين أيضا هذه الحال من الثناء عليه إذ قال له ربه أصل هذه احتمل أن تكون متعلقة بقوله ولقد صفيناه ولقد صفيناه إذ قال له ربه ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف تأثيره والذكر إذ قال له ربه سيكون أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننهيه في هذه الحال التي كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه إذ قال له ربه أسلم قال سمع وطاعه، نعم، ها؟ نعم، ما تأني، ما تأني ولا تأدب، قال أسلم لرب العالمين، إسلام يتضمن التوحيد توحيد العبادة لرب العالمين يتضمن توحيد الروبوبيه والأسماء والصفات، أسلمت لرب العالمين، فأسلم إسلاما كاملا بدون تردد وما أكثر الذين قال لهم ربهم أسلموا ولكن لم يسلموا تسع تسمي وتسع تسعين من بني آدم قيل لهم أسلموا ولم يسلموا لأنهم كلهم من أهل النار تسع تسعمي وتسع تسعين بالألف من بني آدم كلهم في النار وواحد منهم في الجنة لكن هذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وهذه صفة حميدة جدا استحق أن ننوه بها عنه وهي عامة لأصل الإسلام ولفرائع الإسلام حتى الفروع أسلم فيه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فنفذ، نفذ، فالله له، وناديناه أي إبراهيم، أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، فنفذ من ابنه وحيد مل غيره أتاه على كبر وبلغنا السعي يعني بلغ أن يمشي معه وهذا وقت تعلق الإنسان بابنه لأن الطفل الصغير قد تعلق به النفوس والكبير قد انعزل وزالت الرغبة فيه لكن ابن المستوى هذا هو غاية ما يقول من تعلق القلب به فرأت المامي أنه يذبحه إلا أنه أراد أن يختبر ابنه حيث قال إني أرى في منامي أني أذبحك وانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمروا ستجدوني إن شاء الله من الصدرين وذكر الله القصة نعم <تصفيق> نعم كلها مصطفينا في الدنيا ما ذكر الرسول على ألم بيخد الله إلا أن السياق في إبراهيم وذكروا أنهم عندنا لأ من للمصطفين الأخيار يا مرم الله اصطفاك وطهرك لكن هنا السياق في, في الثناء على إبراهيم نعم كنت في الرب العالمين ها؟ قوله بطفق على الرب العالمين نعم كنت في الهوش صلى الله نعم لأن الرب لا بد أن يكون كاملا الرب لربوبية عامة العالمين كلها لا بد أن يكون كاملا وإلا ما صح أن يكون رب العالمين. شيخ وش وجه يعني الله سبحانه وتعالى أوحي إلى الرسول أن يتبع ملة إبراهيم وهو الحديث أخيرا هدي هديث محمد صلى الله نعم. عليه وسلم نعم نعم هذا هد النبي عليه الصلاة والسلام متضمن لهدي إبراهيم وزياده لأن هدي إبراهيم هو الإخلاص والتوفيق. عموما لكن فرائع رأي الإسلام تختلف، لأن الله تعالى يقول لفلٍ جعلنا منكم شريعة ومنهاج. في الأصل في التوحيد والإخلاص ملة إبراهيم هي الملاه، المقتد بها. لكن فروع الإسلام قمّلت بالشريعة التي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أسلام للرب العليم ووصى بها وفي قراءة وأوصى بها هل هو وحي على الأصل إذ قال هو قول الوحي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب فيها قراءة أوصى بها أما إبراهيم في الموضع الأول والثاني ففيها القرآن التي ذكرناها لكم قبل وهي إبراهام واصفابها إبراهام وتقول إبراهيم إبراهيم لا مو في كل القرآن لكن في, في السورة هذه في أكثر القرآن في بعض المواضع قليلة ما فيها إبراهام وهو إيه ونقص حرف ذا حرفا ونقص حرف شنو نقص والله تصدقوا ها التضعيف ها نعم التضعيف اوصى بها واوصى بها نعم ابراهيم وهذه الحقيقة ما تنطبق على الشروب الثلاثة في القراءة أه، وش الشروط ثلاثة القراءات، راح هملينا عليك، ش في, في بيتي، شروط القراءة، أه، أول هو كل مواضع وجه نفسي، نعم، وكان راسيا في ما نفسي، نعم، وصح نفسي أنتهى القرآن هذه الثلاث، فهو القرآن فهذه ثلاثة أفكار، هذه الآن وكان وكل ما وافق وجه نحوه وكان للرسم احتمال يحوي وصح نقلا فهو القرآن فهذه الثلاثة الأركان طيب الآن وصى بها وأوصى بها ويحوى بها ما يحوي إذن الشروع الأركاني لذكر بناء على الأغلب وقد مر علينا سقوط حرف عطف حرف له معنى مهم مثل هذا هذا حرف ما له معنى الهمزة والتضعيف ما له معنى لكن ورد مر علينا في سبق سقوط حرف معنوي وشي قالوا وقال ونهيو صح وقراءة قال اتخذ الله والله واسع العليم قالوا اتخذ الله واسع عليم وقال اتخذ الله نعم. وقال اتخذ الله نعم ووصى بها بها بها الضمير يعود على هذه الكلمة العظيمة وهي أسلمت لرب العالمين ويجوز أن يكون الضمير عود على الملة وصى بهذه الملة نعم ولكن معنى واحد الملة إبراهيم هي إذ قال على رب وعلى سنة الرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه أموك الله والتوصية العهد المؤكد في الأمر الهام هذا التوصية العهد المأكّر في الأمر الهام ولا لا عقانم نعم وإيش التوصية العهد توصية ولا العهد نعم الأمر العهد المأكّر في الأمر الهام طيب وقوله إبراهيم بني بني وش وإيش من أраб ما في الوصف؟ ولهذا نصيب بالياء لأنها ها. لا لا لا لا مناسكهم ملحق بجمع المذكر السال نعم قال ويعقوب ويعقوب معطوف على إبراهيم يعني وكذلك وصى بها. يا يعقوب بنيه نعم ما ذكر إسحاق لأن إسحاق موسط من أين موسط إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم ثم عاد يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم ابن ابنه وصى بها بنيه يعني وكذلك وصى بها يعقوب وسمي عقوبا لأنه عقب إسحار هذا إذا قلنا أنه مشتق أما إذا قلنا أنه اسم جامد فإنه لا حاجة إلى أن نعلل هذا التعليم يقول يعقوب ياسم جامد هو مشتق وقوله يعقوب من أشهر أولادي يعقوب يوسف يوسف نعم يعقوب يو قال يا بني يا بنيّ ولا يا بونيّ يا بنيّ وش الفرق بين يا بنيّ يا بونيّ بنيّ جميل بونيّ واحد مساقط واحد مساقط طيب يا بنيّ جمع أين النون التي هي عوض عن ثنيه نفس المفرد رحب وإذن شيئا أنا هناك واكد مضاف <تخلق> تقول يا نادي يقول يا ابنون ملحب ملحب ملحب ملحب ملحب ملحب ملحب هدفت النون للإضافة هدفت النون للإضافة تقول هؤلاء مسلموا مكة نعم وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكه ثم دون النون تحذف بالاضافه مثل ما ان التنوين يحذف الاظاهر اما بقى تقول اشتريت كتاباً وتقول اشتريت كتاباً النحو كتابة بدون تنوين بسم الله الى المتكلم الى يا غنيا إن الله استفاد لكم الدين شف قال يا بنيا لأجل ترقيع والقبول قبول الدعوة هذا من باب الرقعة لأجل أن يقبل الدعوة يا بني إن الله استفاد لكم الدين اصطفاهوا اختاروا ولكم لأجلكم اصطفاه لكم لأجلكم الدين ما هو الدين الدين هو العبادة والعمل ويطلق على الجزاء ففي قوله تعالى مالك يوم الدين شو المراد بالدين الجزاء وفي قوله تعالى ورضيت لكم من الإسلام دينا العبادة فالدين يطلق على هذا وهذا على العمل والجزاء عليه ومنه قولهم كما تدين تدان يعني كما تعمل تجازى نعم جر متعلق بالصفة نعم هذا مقبول حل... لا, لا بس ما ما لا لكم الدين فلا تموتن ألف للتفريق أي فعل هذا الاختيار تمسكوا بهذا الدين ولا تموتن لا هذه ناهية ناهية والمعروف أن لا الناهية تجزم الفعل وهنا تموتن وش آخر فعل أكتأ لا نوتكين مم. منه أكتأ ما جزم صحي ما جزم فلا يموت من النون أكثر الوجوه، فتذوم النون خمس، هذا مناسع الخمس، فهو مذوم بحز النون، فلا تموتون، والنون هنا قل فيها للتوكيد وأصله تموتونا، تموتونا، حذفت النون للجزم وصار فلا تموتونا. ثم خُذِفَت الواو لإلتقاء الساكنين الواو اللي هي الضمير لإلتقاء الساكنين لأن النون المشددة أولها ساكن والواو ساكنة فتُحدَف الواو قال ابن مالك إن ساكنان الالتقى يكسر ما سبق وإن يقُم ليناً فالحذف واستحق لم يكن الله قال الله تعالى في بقية دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات في هذا من فوائد الآية ضرورة الناس إلى بعد الرسول ولذلك دعا إبراهيم وإسماعيل دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم الرسول ومن فوائدها أيضا أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوته، لأنهم يعرفون كما قال الله تعالى ما ظل صاحبكم وما قوى، فتعم القول ما ظل صاحبكم حيث أضافه إليهم، يعني صاحبكم الذي تعرفونه وتعرفون رجاحة عقله وتعرفونه. أمانته ما ظل وما غوى. هذه الفائزة تؤخذ من من قوله منهم ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى فيه من الخير أنه يثل الآيات ويعلم الكتاب ويعلم الحكم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَنَعَمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ التَّوْرَاةَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَمِنْهَا أَنَّ رِسَالَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ آيَاتِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ ومعنى وتترمن أيضا الحكمة وهي معرفة أصدار الشريعة وتترمن تزكية القلص بقوله ويذكيه من هوائدها إذن أن هذه الشريعة كاملة لتضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني الجليمة مما يدل على كمال شريعته ومنها إثبات العزة والحكمة لله في قوله إنك أنت العزيز الحكيم ومنها إثبات هذين الاسمين لله الاسمين العزيز والحكيم وقد سبق لنا معنى عزة ومعنى حكمة في التفسير ثم قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يستفاد من هذه العالة الكريمة أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم بقوله إلا من سفيح نفسه ومن فوائدها أيضا أن مخالفة هذه الملة سفح مهما كان الإنسان حليما في قومه لأنه يعتبر سفيها إذا لم يلتزم بشريعة الله ومنها فضيلة إبراهيم حيث اصطفاض الله تعالى واختاره على العالمين لقوله ولقد استفيناه في الدنيا ومنها إثباث الآخرة لقوله في الآخرة ومنها أن الصلاح وصف للأنبياء ومن دونه فيوصف النبي بأنه صالح ويوصف متبع الرسول بأنه صالح ولهذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بقولهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فوصفوه بالصلاح أخذ العطب وميزا الله سبحانه وميزا الله ما يقصد تعاور تعاور الصباع فيمكن تجد مع الصباع الواحد التعاور في الصباع نو تعاور في الأشخاص ومنها أيضا من فوائد من فوائد الآية أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الملا وهي التوحيد حنيفية السمع لأنه قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّ سَاءَ رَبًّا الْمُخَالِفِينَ لِلرُّسُلِ سُفَهَ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِ سُمُّوا بُكْمًا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَهُمْ إِن كَانُوا أذكيا وعندهم علم ناعة والسياسة فإنهم في الحقيقة سفه لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاء في الرسول فقط قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال سمعنا رب العالمين شيخ الله نور اتباع الرحم قدم فيهم بياضهم نفس الجارة إيه نه تخصيصه لأنه عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء بالنسبة لبني إسرائيل وللعرب إذ أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته كانوا من ذريته إبراهيم ولذلك خص بها والذي يقول يقال إن, أن الخلق لهم آباء ثلاثة آدم ونوح وإبراهيم إلا أن إبراهيم كان أبا للعرب والإسرائيليين فقط. من تحمد لي صلاحي من وجه؟ ما تحمد لي صلاحي في, في وجه؟ في وجه؟ في وجه يعني في فبوتي؟ نعم. ما يجوز هذا من العلم يعني خارج عن العلم الحديث؟ أي العلم؟ الحديث هي من و... المالك و... لأنه و... عبد ونهيتي عن المالك. هذا سؤال ليس بهذا الدرس لا مذكرت من أي محب الذي النبي صالح على كل حال الرسول إنما نهى عن المدح إذا كان يخشى منه ولهذا قال ويحك قطعت منه صاحبه وقال إذا رأيت من متحيه فأحفه وجهه من فراغه أما إذا لمخشى منه فلا بأس فهذا كعدد صغير مدح النبي الله صلى الله عليه وسلم في بي عدد بين السعاد مدحنا عظيما والرسول يسمى وكذلك حسانا للذهاب دغيرهم من الشعراء كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه آهل لذلك ولأنه لا يخشى منه وإذا الدعوة الناس يقول الآن لا يخشى عليك إذا الدعوة قلت الآن يخشى عليه ما دم ذكيت نفسك فالآن فيك البلد نعم أوله يترى على الآيات آياتي, آياتي. نعم ويعلموا الكتاب، كيف فرق بين تعليم وإكتلاوه هنا فرق التعليم يشمل التعليم تعليم اللفظ والمعنى وإكتلاوه هو إلا معلمين يعني هو إلا بالمعنى أو, أو يدرس لأن تعليمه خاص الآن عندما أقرأ أنا قرقان أتلع عليه وليس هذا تعليم لكن عندما أهد على حرف حرف وكلمة كلمة هذا هو التعليم هو أكتاب الثاني هو مراد بالآيات الأولى <تصفيق> نعم المراد بالكتاب القرآن الآيات الأولى ما يحفظ بالآيات الدالة على الله قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذا لا يستفاد منها صديرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يتوانى ولم يستكبر لم يستكبر لأنه قال أسلم لم يتوانى لأنه قال إذ قال قال فكان هذا معقبا لقوله إذ قال له ربه أسلم لقال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومنها إذفان عبوضية الله تعالى العامة لكل أحد لقوله لرب العالمين ومنها الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله لأنهم سموا عالمين حيث إنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى ومنها المناسبة بين قوله أسلمت ورب كأن هذا علة لقوله أسلمت فإن الرب هو الذي يستحق أن يسلم له الرب الخالق ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى عبادة الأسنام وبيّن علَّك ذلك بأنهم لا يخلقون، والذين يدعون دون الله لا يخلقون شيئاً، وهم يخلقون أمواةٌ غير أحياء وما شرع يلو بعده. تتبين بها مناسبة ذكر الإسلام مقلناً للربوي. ثم قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون من هذه الآلية السفاد أولا أهمية هذه الوصية لأنها تنابه من إبراهيم ويعقوب فإبراهيم أبو العرب ويعقوب الإسرائيليين ويعقوب أبو الإسرائيليين فهم فهلني الرسلان الكريمان اعتنى بها حيث جعلها مما يصابه ومنها أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتداء بمن في إبراهيم ويعقوم ومنها أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما هو أقوم بمصالحهم، بقوله اصطفى لكم أي اختار فلولا أنه أقوم ما يكون بمصالح العباد ما اختاره الله تعالى لعباده ومنها أنه ينبغي التلطف في من النهاية يا بني فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليه ومنها أيضا أنه يجب على المرء أن يعاهد نفسه دائما حتى لا يأتيه الموت وهو غافل لقوله فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومنها أن العمال بالخواتيم في قوله فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون ما يكفي أن الإنسان يسلم في أول حياته أو في وسط حياته لا بد أن يستمر إلى أن يموت إلى أن ينقى الله تعالى وهو عن الإسلام قل يا يا, يا دنيا هذا يعقوب ولا يعقوب كلهم يقول كل الوصية من هذيني. وصاف إبراهيم, إبراهيم قال لبنيه يا بني إن الله لكم لو ويعقوب طالعي. كذلك قال نبدأ بالدرس الجديد عن أول. وصافينا الضمير أول أنا أي شيء. قيل أنه يعود على الملة وقيل يعود على قوله أسلم على, على قوله أسلمت لرب العالمين على قوله أسلمت لرب العالمين يرسل لجل أقل إسلم نعم يقول بضواء أسلمت وقلوبه <تصفيق> قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أم هنا ولا للمفصلة يقول من ها؟ المتصلة، المتصلة هي التي تأتي بين ذكر بين شيئين متعادلين، ومرت علينا في البلاغ، وهنا لم تأتي بين شيئين متعادلين، فهي إذن منقطعة، والمنقطعة يقول المعربون إنها بمعنى بل والهمزة. بل وهمزة الاستفهام، الهمزة يعني همزة الاستفهام. فمعنى أم كنتم بل أكنتم شهداء نعم وقوله كنتم الضمير يعود على اليهود اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق وأن هذه وصية أبيهم يعقوب فالتزموا مهم عليه ويحتمل أن يكون عائدا على جميع المخاطبين ويكون مقصود بذلك الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت وهذا الاحتمال أولى لأنه ما في هنا تليل على أنه يعود على الليهود فللأ يرتبط له في العامة وهي أيضا منقطع عن له من آية سادقة كثيرة فالمعنى تقرير ما وصى به يعقوب حين موته وقوله سهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى حاضر بمعنى حاضر وقوله إذ حاضر إذ هذه ضرب نبي نجلس في محل نصب أي وقت حضور يعقوب الموت. وقوله حضر يعقوب الموت. نبي نسأل غانم ليش إنه منصوبه هي بعد الفعل. وراح منصوب بعد الفعل. تقول حضر يعقوب. ولا حضر يعقوبة. حضر يعقوبة. إيه واه منصوب بعد الفعل. لو تقول مثل حضر عبد الله. مفروض مبده مفروض مبده ونفع سؤال الله ففاعل له إيه تجيز ما شاء إيه ناس ها إيه يعقوب منصوبة لأنها مفروض مقدم والموت فاعل مؤخر فهمتم لأن الحاضر الموت والمحضور يعقوب فهو اذا مفروض به مقدم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال هذه إذ توكيد بدل من الأولى بدل من إذ الأولى يعني إذ حضر إذ قال يعني أم كنتم أيضا شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده بنو يعقوب منه إسحاق يوسف وإخواته أحد عشر ردولا حضره الموت فكان أولاده حاضرين أو أحضرهم فقال لهم ما تعبدون من بعدي قوله من بعدي أي من بعد زمني وليس من بعد ذاتي لأنهم ما هم, هم بيعبدونه هم يعبدون الله فالمراد من بعدي أي من بعد موتي أي من بعد الزمن الذي أنا حاضر فيه معكم فأنتم لا تعبدون الله كما فماذا تعبدون من بعدي أنتم وليس المعنى ماذا تعبدون من بعدي أي أنني أنا معبودكم الآن فمن فمن لا تعبدونه من بعدي هذا ليس المراد قطعا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نعبد إلهك فدعوا به لأنهم يخاطبونه وإله آبائك جمع أب فمن هم إبراهيم وهو بالنسبة إليه جد أولى وإسماعيل وهو بالنسبة إليه عم وإسحاء وهو بالنسبة إليه أب مباشر أب مباشر أما إطلاق الأذوة على إبراهيم وعلى إسحاء هل أمر فيها ظاهر؟ هول. لأن الناس حاقبوا وإبراهيم جده والجد أبهم الجد أب. بل قال الله لهذه الأم وهي بينها وبين إبراهيم عالم قال ملك أبيكم إبراهيم لكن الإشكال في كون إسماعيل أب له مع أنه عم فقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه والصن الغصن أو الغصنان أصلهما واحد أصلهما واحد فذكر مع الآباء لأنه صنو الأب لأن العم صنو الأبي وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم الخالق بمنزلة الأم كذلك نقول العم بمنزلة الأب مفهوم يا طيب وقيل إن هذا من باب التغليب وأن الأب ما يطلق حقيقة على العم إلا مقرونا بغير في الحقيقي نعم وعلى هذا إذا يكون مثلا ما في أشكال أطلاق لأن التغيب سائغ في اللغة العربية فيقال القمران والمراد به ما الشمس والقمر ويقال العمران وهما أبوك وعمر وقول من أبيكم إبراهيم هو قال نعبد الله وإله أبائك إبراهيم وش إبراهيم, وشعراب إبراهيم بدل من آبائك بدل من آبائك وفيها قراءة إبراهان هي قراءة إبراهان إلهاً واحداً إلهاً هذه حال حال يسمونها حال موطئ ولكنها بناء على أن هذا إله غير مشتق. والصحيح أنه مشتق وأنه بمعنى معلوه وعليه فتكون حالا مؤسسة حقيقية من لأن الحالة الموطئة تكون تمهيدا لمشتق مثل القرآن العربية، فإن قرآن من مشتقة والحال كما تقدمنا أن تكون مشتقة هذه قال بعضهم إنها كذلك وهو مبيّن على أن الله والإله غير مشتق والصحيح أنه مشتق وعلى هذا يكون إلها منصوب على الحال وواحدا حال أفر مكررة إلها واحدا نعفوذهم إلها واحدا وفي هذا وفي هذا دليل على أن العبادة والألوهية معناهما واحد لكن العبادة باعتبار العابد والألوهية باعتبار الإله. ولهذا يقول أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة، وبعضهم يقول توحيد الألوهية. نعم. وعلى كونها حال موصى. نعم. يكون عربة واحدة يعني. حس. حس. هال أنا كلها. نصير فجليتي. لا. لا ما تكون فجليتي. تكلم الإله. لا ما تكون بدلاً منها ما البدل معناه أنك إذا حرفت المبدل من منه استقام الكلام وهذا ما يستقام الكلام طيب هم صعبة من الحالة؟ أي؟ لأن واحد يستطيعون من قبل الكلام لا إلهاً نكره، والنكره تفيد الإطلاق ولا تمنع الاشتراك فلو قلت لك مثلا أكرم رجلاً هل معناه ولا تكرمه غيره؟ لا ما تفهم ف... لا ما تفهم لو قالوا ما نعبد إلا إلا إلاها فربنا لكنها ما, ما تتلعى عن الوحدنية إلا إذا قالوا واحدا إلاها واحدا ونحن له مسلمون نحن مبتداء ومسلمون خبره وله جار مزور متعلقة، هاه؟ كمسلمون، كمسلمون. قدمت عليها ليفادت الحصر من حيث المعنى، ولمراعاة فواصل الآيات من حيث اللف، من هذا اللف. ونحن له، أي لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى مسلمون. والإسلام بمعنى الانقياد والإفلات. فقل أسلمت وجهي لله أي تعالت وخالصة لله على